فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ بطش ربك لشديد إِنَّهُ هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وتمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ونائهم محيط